أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفرني وترحمني أكم من الخاترين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا ۗ أَن تَسْأَلَ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ هذا أَصْدِر إِنَّ الْعَاصِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ وَإِلَٰهَ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا 119. وأسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون 110. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا لَيُرسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِيدْكُم قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِي قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ